ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع, له صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ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 ويدعو في المقابل الحكم المدني والحكم العلماني وكأنهما نمطان مستقلان يقابلان الحكم الإسلامي من كل الوجوه فإذا عنى الحكم المدني شيئا عنا الحكم الإسلامي ضده أو ضده وعكسه وإذا أفهم اصطلاح الحكم العلماني الناس شيئا فإنه ينبغي أن يفهم عكسه من الحكم الإسلامي وهذا تشغيب وتلبيس وتدليس على الناس وأول ما أود أن أشير إليه لأن مصطلح الحكم العلماني مصطلح فضفاض ورجراج ويوشك ويوشك لا يكون له معنى العلمانية ليست نظاما في الحكم ليست رؤيا في الحكم محدد أيها الإخوة، ولذلك يمكن أن يكون النظام نظام الحكم علمانيا وأن يكون قهريا، جبريا، استبداديا، شموليا. نظام هتلر كان نظاما علمانيا، لكنه شمولي. نظام فرانكو، نظام ستالين، هذه نظام علمانية لكنها قهريا، استبدادية شمولية، ويمكن أن يكون النظام أيها الإخوة علمانيا وأن يكون ديمقراطيا يعني الديمقراطية ليست من لوازم العلمانية الشمولية ليست من لوازمها أيضا يتقاطعان وينفصلان فلا يجوز أن نكذب على الناس وأن نشوش رؤيتهم بالحديث عن الحكم العلماني الحكم الديمقراطي نفسه ليس صيغة واحدة أيها الإخوة ودائما إذا ذكر الحكم الديمقراطي أو النظام الديمقراطي مباشرة يثور السؤال أي نوع أي نمط من الديمقراطية انماط كثيرة جدا جدا استمع في هذه الأيام أيها الإخوة إلى من يخوف من نشوء أحزاب إسلامية كأنها كارثة كأنه لا يوجد في ألمانيا أيها الإخوة وهي عريقة في الديمقراطية وفي إيطاليا مثلا أيها الإخوة وفي دول أخرى لا توجد أحزاب ديمقراطية مسيحية لماذا لا يسمح للمسلمين أن يكون لهم حزب ديمقراطي إسلامي؟ يلعبون أيها الإخوة لا أخول على المناطق الضوابية، بالعكس يلعبون في الظلام لأن هذه الأمور غير واضحة لكثير من الناس. حكومة إسلامية يعادلونها بالحكومة الدينية. أيضا هذا كذب مضاعف وغش للأمة وخيانة للفكر. المفكر يمكن أن يكون خائنا على هذا النحو الفج. من قال إن الحكومة الإسلامية حكومة دينية؟ لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية أيها الإخوة أن نادى مناد أو نظر منظر فقيه أو إمام خاصة إما اشتغلوا بالفخ السياسي أيها الاخوه بالحكومة الدينية الإسلام بطبعه يتعارض على طول الخط مع الحكومة الدينية بطبعه بجوهره جوهر الإسلام ما هو التوحيد خلاص انتهى إذن لا حكومة دينية التوحيد إلى لا حكومة دينية الحكومات الدينية عرفتها الحضارات القديمة، حضارة الفرعونية المصرية القديمة عرفت الحكومة الدينية. كان الملك فيها أيها الإخوة يحكم على أنه ابن الإله. لا حق لأحد أيها الإخوة أن يتكلم عن شرعية حكمه، لأنه ابن الإله. لا حق لأحد أن يحاسبه أو يراقبه أو ينتقده لأنه ابن الإله الكامل المعصوم. حكومة الفارسية القديمة. كان يحكم فيه ابناء الاله ايضا ولهم تانس شديد الحضارات القديمه بهذه الافكار في اوروبا الوسيطه اوروبا في العصور الوسطى الكنيسه كانت تحكم بحق الهي تفويض الهي توكيل الهي البابا ايها الاخوه والاخوات هو وكيل عن الله ومفوض من لدن الله وما أحله فهو حلال وما حرى عنده حق التشريع أيها الإخوة لا فصل بين السلطات تول كامل الإسلام بجوهره كما قلت لكم وهذا مقرر عند كبير المسلمين وعند صغيرهم وجوهر التوحيد يتعارض بل يتناقض على طول الخط مع أي شكل من أشكال الحكم الديني تيوكراسي ديوكراطية ما؟ لم يوجد لدينا أي ثقراطية أيها الإخوة. لو سألت أي مسلم ما هي طبيعة الخلافة الإسلامية تكون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء الأفاضل الجلة خلفاء ما هي طبيعة الخلافة من هو الخليفة كيف يستخلف هو خليفة الله في الأرض لدينا نصوص أن الإسلام خليفة الله خليفة الله الله عز وجل اتخذه خليفة إني جعلهم في الأرض خليفة فهذا الخليفة هو خليفة الله وكيل عن الله لم يقل بهذا أحد هو امرء واحد منا مصدر السلطة الذي خوله أن يحكم في الناس وهو لا يحكم حكما مطلقا غير مقيد بل حكما مقيدا ومقيدا بدستور أيها الإخوة مفهوم للناس ومتاح للناس جميعا في غير لبس أيها الإخوة ولذلك طاعته مقيدة وليست مطلقة لا يبقى مؤبدا يمكن أن يعزل في أي لحظة يمكن أن يقتل أيضاً مصدر السلطة هو الشعب أيها الأخوة ألا لو سألت أي فيلسوف سياسي أي دارس للسياسة وقلت له حدد لي الأسس الرئيسة للحكم المدني سيقول لك كثيرة أهمها ثلاثة أولاً وهذا الأهم بالمطلق الأمة مصدر السلطات يقول لك السلطة الحكم من الشعب ايها الاخوه وللشعب لصالح الشعب، وبالشعب وهذا تعبير جميل جدا. Of people for people by the people، هذا ممتاز، وهذا موجود في الإسلام، موجود بشكل واضح أيوه الإخوة. الأمة مصدر السلطة، ليس الله مصدر السلطة. الله مصدر السلطة في الحكم الديني، في الحكمات الدينية. البابا يقول أنا مفوض من الله، الملك الفرعون يقول أنا من الله، أنا ابن الله، أنا ابن الآلهة، الملك الفارس يقول أنا ابن الآلهة. الامبراطور الياباني على ابن الآلهة وهكذا أيها الإخوة لكن في الإسلام من هو ابن الآلهة؟ كلام فارغ هذا غير موجود هذا محمد نفسه عليه الصلاة والسلام هو عبد بشر مثلنا غير أن الله شرفه بالرسالة وفتعثه بالنبوة واللطيف أن محمدا لم يعبد لا في حياته ولا بعد موته إلى يوم الناس هذا على حد علمي لم توجد فرقة ألهت محمدا لكن وجد من أله إيه علي عليه السلام مثلا مختلف الوضع لماذا لأن النبي ظل يؤكد صباح مساء وليل نهار أيها الإخوة على أنني بشر وظل يتصرف على أنه بشر والأحاديث تواترت عنه فلم يمكن الكذب عليه أما علي عليه السلام فأمكن الكذب عليه ورأينا فرقا من فرق الشيعة أيها الإخوة كثيرة جدا بالعشرات خرجت من باب الإسلام ضربة واحدة بتأليه لعلي بن أبي طالب حتى إخوتنا الشيعة الزيدية والشيعة الانمية الاثنى عشرية يكفرون هذه الفرق يقولون هذه فرق زنديقة وكافرة وباطنية تعتقد الألوها أو الإلهية في علي محمد لا عاش عبد الرسول ومات كذلك وهو في ذهن وفي وعي المسلمين إلى اليوم عبد بشر رسول عليه الصلاة وأبوه السلام إذن الأمة مصدر السلطة مصدر التشريع بشكل عام عند المسلمين الدين الله الكتاب والسنة مصدر التشريع الحلال والحرام ما يجوز وما لا يجوز ومع ذلك هذا المصدر أو مصادر التشريع مرنة ومفتوحة وهناك ندحة ومجال لأن نجتهد فيما لا نص فيه بمعنى القطعي النص القطعي الذي لا يكون مثارا لاختلاف الأنظار واعتراكها هنا لا اجتهاد في مورد النص أما مع وجود أيها الإخوة ايات واحاديث ليست واضحه مجمله ايها الاخوه او مطلقه او عامه يدخلها تخصيص تقييد تبيين اشياء مشتبهه يمكن العثر هنا ان يتقدم وان يجتهد ايضا ولذلك يختلف يختلف هذا الاجتهاد من مجتهد الى مجتهد هناك ندح هناك المسكوت عنه يسمى دائره العفو وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا ايه الله عافيته سبحانه وتعالى يمكن أن نتقدم وأن نشتغل هنا وأن نجتهد أيضا ليست مساحة مغلقة الاجتهاد أيها الإخوة التشريع ليس ميدانا مغلقا مصورا لا أبدا ومسور ومحوط وليس محاطا انما بقواعد رئيسة وجملة مقاصد لو عرضت على العقول السليمة من غير المسلمين لتلقتها بالقبول والاستحسان الأمور بمقاصدها مثلا الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار أيها الإخوة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة اليقين عفوا لا يزول بشك إنما يزول بيقين مثله قواعد عقلية ممتازة وهي كثيرة قواعد الفقهية هذه لو عرضت على كبار القانونيين وقد عرض بعضها في أكثر مؤتمر كان أحدهم هنا في بينا قبل حوالي أربعين سنة أيها الإخوة ولقيت استحسانا هائلا من العقليات القانونيه المحترمه لديكم مثل هذا التفكير مثل هذا المنهج مثل هذه الطرائق قبل ألف و سنة سنه نعم اتينا هذا هذا هو الاسلام مرد فالامه الامه مصدر السلطه وليس الله مصدر السلطه لا احد يكون وكيلا عن الله لا احد يكون مفوضا عن الله لذلك ياتي بشرا ويذهب بشرا ايها الاخوه ويقول كما قال ايه كما قال ابوكا للناس في اول خطبه له آه ايها الاخوه أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيت فلا لي عليكم هو يحرضهم على نفسه يقول فوروا علي إن وجدتموني أخرج عن طاعة الله عند السور الأمة عن شرعها ومنهاجها عن مصلحتها لأن هذا الشرع جاء لمصلحة الأمة جاء ليقيم المعدلة والنصفة والمساواة ليقيم عمود الحرية ايها الاخوه ويضلل الناس بضلال الكرامة والعزة والاستقلال والشعور بالمسؤولية هذا هو فلا طاعة لي عليكم عمر قال مثله وأزيد حرض الناس بزيد تحريض وذكرنا هذا في خطب سابقة عثمان يقول أمري لأمركم تبع علي عاش وسلك بينهم كأنه واحد من أنزلهم طبقا وهو من هو أيها الإخوة يركب على حمار يجلس معهم في أسواقهم يذهب ميثم التمار يبيع مكانه يبيع لنا شيء عجيب خليفة أمير مؤمنين لا هي إلا لله تبارك وتعالى لا تألي لأحد ولا تقودني من الله لأي أحد العجيب واللافت أيها الإخوة وهو لافت بحق أن النبي نفسه عليه الصلاة وأفضر السلام أسس لسلطته على الناس وفق هذا المنظور وفق هذا المنهج كان يعرف أنه لا سلطه له على الناس إلا بالبيعة حتى وهو نبي هو لا تعطيها أيها الاخوه ضمانة وصلاحية مطلقة أن يتصرف في الناس على غير ما يهون وما يحبون إيه؟ لن نعترف بهذا النفس تقول لكن إذا اعطوا صفقة يمينهم عن سماح ورضا طواعية فهم الرجال يلتزمون بذلك حقيقون أن يلتزموا ولذلك في بيعة العقبه الثانية ومنذ بيعة العقبة الثانية بدأ هذا الأمر يضح النبي يؤسس لشرعيه سلطته استنادا إلى البيعة ليس إلى مجرد عنوان النبوة والرسالة انتهى طبعا القرآن واضح حتى في هذا الصدد يقول له عنوان النبوة والرسالة لا يعطيك صلاحية أو صلوحية أن تبلغ المبادئ والعقائد على النحو الذي تريد لا ويقول له ولو كنت صدًا غليظ القلب لن فض من حولك لا تقل أنا نبي وأنا سأتكلم بالأسلوب الذي يعجبني سأسبكم وأسب آبائكم أمهاتكم وأثرب عليكم وأدمدم كما قال مجنون ليبيا وإلا فلكم الذبح والنوح يقول حتى هذه العقائد الربانية جوهر رسالة ذوبها, ذوبها لا بد أن تبلغ للناس بالتلطف وبحسن التأتي وبالليان أيها الإخوة التحبب هذا ما لا يفهمه بعض الدعاء باسم شيخ باسم داعيه يكلم الناس من علم وباسلوب فظيع وعجيب ايها الاخوه كانه يحتكر رحمه الله لا اله الا هو لا يجوز قال له انت نبي الرسول لو كنت غريض القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم هذا امرهم امر سياستهم حربا وسلما هم الذين يسالمون وهم الذين يحاربون هم الذين يدفعون الثمن وما انت الا واحد في نهايه المطاف إن حييت أو قتلت فأنت واحد لكنهم يدفعون الثمن أليس كذلك؟ يا ليت حمق العرب الذين يقودونهم يفهمون هذه البدهيات إذا حزبهم أمر لم يجدوا مفزعا يفزعون إليه إلا الشعب يا الشعب الكريم يا أحفاد الأبطال يا الآن تطلبون منا أن نقاتل عنكم وعن كرسيكم وأما في السلم وفي السعة فأنتوا تذبحوننا وتقتلون حرياتنا وأرزاقنا. وتتصرفون فينا كاننا قطيع غنم او معز افهموا هذا هذا الامر امرنا نحن فلا بد ان يؤخذ فيه راينا والمامور هنا رسول الله وشاورهم في الامر وهذه نزلت بعد احد بعد ان خابت مشورتهم اشاروا عليه وكانت الهزيمه ومع ذلك الله يقول بعد احد ومع ذلك هذه واقعه لا باس اخطا مره سيصيبون في عشر مرار بخلاف الفرد قرأت بعض العلماء يتحدث عن الاستبداد واذا به لا يعرف المعنى اللغوي الدلاله اللغويه الاستبداد الاستبداد لا يعني قتل الناس وذبح الناس بالضروره الاستبداد يعني الانفراد بالراي ياتي حاكم ينفرد برايه مستبد مستبد عادل مستبد ظالم شيء اخر لكن درس التاريخ يقول اكثر الاستبداد يفضي الى الظلم لان راي الفرد لا يرشد ابدا يفد مرة مرتين وربما زل وكع وأخطأ في عشر مرار بل في مئات المرات ولذلك أقول لك المستبد المستنير في التعبير عن حاجة الشرق إلى مستبد عادل غير صحيح طبعا المستبد قد يكون عادلا بعض الناس رد على محمد عبدو ولا يفهم كلمة الاستبداد أنت ترد على محمد عبدو على شارح نهج البلاء على أيام اللغة محمد عبدو يفهم هو الاستبداد الاستبداد الانفراد بالرأي نعم قد يجامعه العدل يستبد ويكون عادلا مثل ما فعل فعلا بعض هؤلاء المستبدين المشتنين في أوروبا وأفاد الأمة إفادات كبيرة هنا لكن لا نريد لا نريد العدل إن جاء من سبيل الاستبداد لأن هذا سيعرضنا ألف مرة بعد ذلك للمقهورية والمشعوقية عن طريق الاستبداد لا نريد هذا من صحيحا يؤسس منذ البداية أيها الإخوة بطريقة سوية أو بسوية صحيحة قبل بيعة العقبة الثانية أيها الإخوة كان دائما الكلام عن المهام الرسالية الدينية الآن لا اختلف الوضع. النبي علم أنه على وشك أن يشيد بناء دولة في المدينة وقد صار إليها بعض أصحابي قلة قليلة وكثر فيها إيمن أسلم في بيعة العقبة الثانية جاءه ثلاثة وسبعون الرجال فقال أخرجوا لي يعني انتخبوا أخرجوا لي من بينكم إثني عشر نقيبا أول مجلس برلماني في الإسلام 12 ممثل من الثلاثة وسبعين واضح جدا مجلس الشعب برلمان لكي يفاوضهم النبي يتكلم معهم لا يتكلم مع سبعين يعرف رجل النبي رجل سياسة أيضا ملن ومتفتح وهكذا بايعوه قال له البراء ابن معرور رضوان الله تعالى عليه الله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا المقصود حريما نسائنا طبعا مش الإزار نفسه وإنما أي هذا كناية عن شيء أبعد لأن الإزار يحل معروف على ماذا أدب أدب وحياء العربية وحياء العربي لم يحب حتى أن نذكر أي نسائنا قال أزرنا مش الشراشف يعني <تصفيق> نسائنا حريما جربنا يا رسول الله ولا تخاف نحن أهل الحرب وأهل الحلقة السلاح إلى آخر ما قال ثم قام أبو الهيثم ابن التيهان قال يا رسول الله رضي الله تعالى عنه وارضاه يا رسول الله أراد أن يحطط رجل واعن لم يكونوا عاطفيين كشان بعض الناس اليوم أو كثير من الناس يندلق وينماه حتى مع الرسول وهي صفقة مع الله تبارك وتعالى لابد أن تكون أمور محددة وواضحه ماذا لك ماذا لنا كيف تكون العاقبة نحن لا نبايع هكذا بيع عمياء طخياء نبايع على وعي ويقضى اليوم شعوب كاملة يقول لك الله ومعمر ليبيا وبس شعوب لا تزال تعبد البشر إيه بشار وإيش معمر وإيش فلان بالمطلق هكذا بدل وعوض أن تنادي بالحرية بالعدالة تنادي ببشر وبشر ما شاء الله يعني أتاك بكل خير محوب حجيبة فعلا هؤلاء لا يستحقون خيرا من هؤلاء الحكام أنت تستحق معمر لا تستحق أحسن منهم مدام هو بس خلاص هو بس هؤلاء هم سبب خراب الأمة مثل هؤلاء القطعان الأمواج الجاهلة الحمياء الصماء البكماء؟ فإذا نطقت نطقت كفرة بكماء لا تنطق بالحق لا تجرؤ ولا تجسر ولا تشجع أن تتكلم بكلمة حق فإذا نطقت نطقت بالكفر البواح والعياذ بالله مش شرط الكفر بالله الكفر بالإنسان بحقوقه بحرياته بكرامته باستقلاله كافر بكل هذه المبادئ النبيلة قال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبال وإننا قاطعوها يريد بيننا وبين اليهود يهود المدينة أهلآفاً نحافظ نحن العرب أوشوا خزرج وإننا قاطعوها أدركه أبو الهيثم رضوان الله تعالى عليه في اللحظة في ذاتها أنهم إذا حلف سياسي جديد مش من الدين نعبد الله ونصلي ونصوم لا لا لا لا واضح نحب سياسي النبي الآن يطلب حلفا سياسيا مش كما كان يقول لقبائل العرب في المواسم امنعوني حتى أبلغ كلمة ربي مش هذا المقصود الآن لا موضوع شيء مختلف الآن تعزيز دولة دولة سيكون لها إيه؟ سياسات معينة وجيش وقضايا جديدة ففهم الرجل يكالك يا, يا أخي العربي يا أخي. الله أعلم حيث يابعث رسالته قد يش النبي تعذب مع هؤلاء بس لو بعث اليوم هاي هاي. بده مش تدع عشرين سنة متى سنة العرب كانوا عبود الحجر بس في رجولة وفي وضوح في الرؤية وفي سرعة مجيهة وفي ذكاء بالطبيعة وقوة عارضة أيها الإخوة ومواقف يأخذ موقفاً انتهى خلاص لا ينثني كذل رجالاً فهنا الرجل قال له وإنا قاطعوها فحس يا رسول الله إن أظهرك الله تبارك وتعالى أن تدعنا وتعود إلى قومك وتسيبني بعدين إيه خلاص بنضيع إحنا هناك بين يهود المدينة فقال النبي وتبسم صلوات ربي وتسليماته عليه بل الدم الدم والهدم الهدم الحياة معكم والموت معكم ولذلك فعلا عاد للمكة حبيبته حب بلاد الله إليه عاد ليدفن في المدينة هذه العبارة كانت تقول العرب عند التحالف خاصة في الأحلاف العسكرية أيها الأخوة الدم الدم والهدم الهدم وصدقوا الله ورسوله النصر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فانتبهوا إذن الرسول نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه اسس سلطته بل شرعيه سلطته أيها الاخوه استمدها من ماذا؟ من البيعة لو قالوا لا نباية خلص انتها ما في سلطة مش هقول إيه؟ فأضعكم الآن أمام إيه؟ أمام تبع إليه فضيعة أنتم كفار دخلتم جهنم لأنكم رفضتم هذه البيعة هذا الموضوع هذا موضوع نحن موحدون ونقول لا إله الله محمد رسول الله لكن هذه البيعة إيه الطريقة هذه لا نستطيعها لا نحتملها لا نستطيع أن ندفع إيه أثمانها الباهظة خلي عني يا رسول الله لم يهددهم بالنص الديني بالآخرة بأنه أبدا هذه السلطة وسلطة مدنية انتبهوا سلطة الرسول في مدينة لم تكن سلطة دينية سلطة مدنية من يتكلم حتى الرسول مش عو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى الرسول لم ينشئ دولة دينية أبدا أول شيء مصدر السلطة من وين الأمة باعته أعطته البيع أهل وسائل ممثلون الأمة ممثلون العنصار أنا إيه؟ سلطان عليكم إذن الأمة مصدر السلطات حتى مع رسول الله مش بكر عمر وعثمان وعلي الدولة التي شهد بنائها أيها الإخوة لم تكن دولتا المسلمين بل كانت دولة مواطنيها مسلمين وغير مسلمين يعني اليهود بالذات أيها الإخوة وهذا واضح أكثر من الوضوح نفسه في صحيفة المدينة عودوا إليها صحيفة المدينة من قرأها أيها الإخوة هي أول دستور constitution أول دستور بمعنى كلمة دستور في العالم في التاريخ الإنساني دستور حقيقي وهذا الدستور أكد أنها دولة مواطنيها وليس دولة المسلمين مهاجرين وأنصارا إنما دولة المواطنين لذلك دخل اليهود أيها الإخوة بشتى إيه؟ قبائلهم وتصنيفاتهم وألوانهم دخلوا وسموا وهم جماعة مع المؤمنين وهم أمة مع المؤمنين مش من المؤمنين في ظل حياض معينة ظل حدود جغرافية معينة المدينة وما حولها أيضا ما أي ينتم إليها تورة المواطنين إذن عجيب ما يفعل هذا وهذه أشياء أيها الإخوة تخضع لما تخضع له أي أسهل دولة مدنية ليست مقدسة بحد ذاتها إنها بحسب ما تؤدي وتفي بأغراض المقاصد والغايات غايات الاجتماع السياسي الأعجب من هذا وأنتم تعلمون هذا فلا نطيل بالتذكير به أيها الإخوة وأنتم على ذكر من إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما لا يُوحى إليه فيه بشيء يستشير. الحديث أيها الأخوة ما كان أحد أكثر مشهورة من رسول الله أكثر واحد قال كان بشاور مش, مش عمر مش علي كده الرسول دائما يستشير. أشير عليه أيها الناس أشير عليه في الحرب في السلم في قضية الإفك حين طعن في عرضي الشريف الموصون في عرض الصديقة يستشير عليا وكان إيه ولاءً شعباً صغيراً يستشير أسامة أبي الزيف كم كان عمر سما زواه ترتاشر سنة في عييب يستشير شباباً آه. لكن يثق بعقلهم وبحبهم وودهم لا يستشير في قضية عائلية حساسة جدا قضية عرضه وشرفه ماذا أفعل؟ يستشير في الحرب في السلام في كل المسائل ولن نذكركم بالأشياء التي تعرفونها كثيرة جدا يستشير النبي في الأحزاب الخندق يفاوض تميم غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يعودوا يود أن ينفس على المسلمين هذا الحصار الخانق الذي أوشك أن يستأصلهم وقد عزمت الأحزاب على ذلك فيقول له سعدان يا رسول الله هذا شيء أمرت به؟ أم شيء تحبه أنت حب الشيء هذا؟ أم شيء تصنعه لنا عشان مصلحتنا؟ شوف برضو الذكاء في السؤال هذا وحي؟ ولا شيء أنت تحبه شخصيا هيك من عندك؟ ولا شيء تصنعه عشان نائحنا عشان مصلحتنا؟ قال بل شيء أصنعه لكم إني رأيت العرب قدرتكم عن قوس واحده فاحببت ان انفس عنكم قالوا فلا حاجه لنا به يا رسول الله والله لا نعطيه الا السيف قال انتم ماذا شعره لم يقل عنا رسول الله ايه انا رسول الله حين يوحى الي انا الان قائد دوله سياسي استمد شرعيه سلطتي منكم انتم شرعيتي فلا بد ان استشيركم لا بد ان استنور عن رايكم الايمان احمد يروي في مستدته قول الرسول صلوات وتسليماته عليه لأبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عنهما لو اجتمعتما على أمر لم أخالفكما وإلا عقله وحده في نظري وفي اعتقادي مش في نظري يرجح بعقول العالمين مش بعقل الشيخين بعقول العالمين أنا موقن بهذا لكن يريد ان يدربنا القضاء لم يستبد بسلطة القضاء هو سلطة تنفيذيه الرسول لكن كان مفتيا سلطة إرشادية ووعظية وعلمية وإفتائية وسلطة قضائية لكن لم يستبد لكي يؤسس للفصل بين السلطات في أوروبا هنا يرفعوا رؤوسهم شامخين أيها الإخوة مونتسكيو. مونتسكيو هو أول من تكلم عن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية غير صحيح المسلمون فعلوا هذا وبشكل واضح والأدلة تملأ مئات الصحائف أيها الإخوة والنبي كان أول من شرع في هذا الفصل لماذا؟ كان يأمر أصحابه أن يخضوا حتى في حضرته ويبعثهم قضاة ولهم سلطة أيها الإخوة تستخل أحياناً عن سلطة الولاة وأحياناً نجمع السلطتين لشخص واحد يكون هو الوالي وهو القاضي لكن هذا القاضي يراجع أيها الإخوة وقد يناقش في قضائه وقد يعدل عنه إيه؟ لا يستبدوا به يقول مرة لعمر بن عاص وقد جاءه خصمان يختصمان لديه عليه الصلاة والسلام اخض بينهما قال رسول الله أنت أولى شو أقول أن أنت قال اخضي بينهما النبي حرج عليه بدك تقضي وإن كنت قال له قال له وإن كنت يعني وإن كنت موجودا قال له على ماذا طب إيش الجزاء بعدين رع جهنم بعدين الشيء بتخوفه فهذه قال له إن أصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن اجتهدت فأخطأت القضاء فلك حسنة واحدة قال أخضي هيك أنا على نور برضو بنحاول إيه نتوخى كما يقال ولا نألو يبعث معاذا إلى اليمن قاضيا ويقول له ان عرض لك قضاء يا معاذ بما تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنه رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهدوا رايي ولا الوا اي لا اقصر فضرب النبي في صدره في روايه وقال الحمد لله الذي وفق رسول, رسول الله الى ما يحبه الله ورسوله لذلك كان له قضاه يبعثهم احيانا في الانحاء ويفوضهم القضاء في المدينه من قضاتي الاربعه الرشيد رضو الله تعالى عليهم من قضاته سلمان الفارسي، عمار ابن ياسر، أبو الدرداء، أبو موسى الأشعري، حذيفة ابن اليمان، زيد ابن ثابت، وغيرهم رضي الله عنهم رضيهم هؤلاء أشهر قطات رسول الله كان يعملهم. أما هو فكان يقضي وهو رسول يفتى ويعلم بما يحل وكان يقضي وقد جمع الإمام ابن فرج القرطبي أقضية الرسول في أحسن كتاب جامع لها. بهذا العنوان اقضيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب بحياله وهو كتاب مطبوع وحسن جدا وهكذا من بعده قضى عمر لأبي بكر وفي عهد عمر السعيد رضوان الله تعالى عليه ترامت اطراف الدوله ايها الاخوه كان يحكم في بضع عشره دوله فترامت واتسعت واستبحر العمران وكثر الناس وكثرت القضايا والمستجدات فجعل عمر يبعث بالقضاء يعينهم تعيينا أنت على هذه الناحية أنت على هذه الناحية ويكتب لهم إيه؟ كتبا أشهر كتاب وقد بلغنا بفضل الله هو كتابه إلى أبي موسى الأشعري كتاب عجب أيها الإخوة وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم في زهاء ثلاثة مجلدات فقط شرح لهذا الكتاب إعلام الموقعين على رب العالمين يشرح هذا الكتاب العجب كتاب إيه؟ عمر لابي موسى رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين وعمر أيها الإخوة أكد مبدأ استقلالية القضاء وذلكم يظهر اكثر ما يظهر في الحادثه الشهيره حادثه اختلاف عباده ابن الصامت مع معاويه بن ابي سفيان ومعاويه كان واليا يعني رئيس بلاد الشام وعباده ابن الصامت كان معلما ويقضي ابو الدرداء كان معلما ويقضي فمعاويه استحل ربا الفضل ليس ربا النساء انما ربا الفضل أيها الإخوة يبيع عواني الذهب والفضه بما لا يماثلها في الوزن لا يجوز هذا آه. إلا بشروط معروفة رب الفضل آه. في الأعيان الستة المعروفة الأعيان الربوية هي الستة ومنها الثمانان الذهب والفضة فينهاه أبو الدرداء يقول له الرسول حرمه وقال فيه كذا كذا يقول أما أنا فلا أرى به بأسا فيقول أبو الدرداء من عذيري من معاويته أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه والله لا أساكنك في أرض يا معاوية ويهير أبو الدرداء من الشام قال هذه أرض يعمل فيها بمعصية الله صح عنده الحق وهذا تخذ حجه لدى العمه على هجر الارض التي يستعلم فيها بمعصيه الله حتى من ايه الامام او الوالي معصيه واضحه هذه عباده بن الصامت له مثل هذا الفصل المحزن مع معاويه في ربا الفضل ايضا فتركه بعد ان اقسم انه إيه؟ لا تجمعه به ارض واحده وياتي المدينه المنوره في زمن عمر فيقول له عمر ما اقدمك يا عباده يقول معاويه كان من شأني كذا وكذا وكذا فيقول ارجع إلى الشام فقبحا لارض لست فيها أنت وأمثالك يا عبادة ويكتب إلى معاوية لا عمرت لك على عبادة استقلال هو قاضي يقضي بما يعلم أنت ما تدخلش وانت والي إذن فصل واضح وصارخ بين السلطة التنفيذية معاوية وبين السلطة القضائية عبادة ابن الصامت المسلمون كانوا واعين يا إخواني بهذه القضايا أم متقدمة لذلك الإنسان يشعر بالأسى وبالحزن حين يأتي بعض أبناء هذه الأمة الذين تخرجوا من فصات العلمانية والليبرالية والتغريبية يخدحون في في دينهم في تشريعهم في تاريخهم جملة دون تفصيل وهم يجهلونه ويتبجحون بأفكار جون لوك وجان جاك روسو وتوماس هوبز وموندوسكيو وأمثالها ويوكوندور ولا يعرفون شيئا عن تاريخهم وعن دينهم وعن شرعهم كيف يا رجل؟ انت عندك تاريخ وعندك ميراث يرفع الراس والله العظيم ترفع راسك قل لهم نحن قبل كل هذه الشعوب قبل هذه الحضارات بالمئين من السنين كان هذا ايه هدينا هكذا كنا نهدي هكذا كنا نسير هكذا اسسنا ونظرنا وعلمنا وتعلمنا شيء مشرف يا اخواني اسبقيه حقيقيه لا حكم اسلامي يقول لك حكم في كرسي ديني لا نريد الحكم الديني ماذا تفهم انت يا رجل حكم ديني وين لا يوجد أي شيء يسمحكم ديني أبداً فهذا فصل واضح أيها الأخوة إذن نعود إلى إيه؟ القضية الأولى الأمة مصدر السلطات لذلك ليس في الخليفة واحدة واحد يقول لي طب كيف أي عمر كيف أجي عمر هذا أبو بكر ولا توليت أبي بكر العمر مش تولية ترشيح رشحه وعمر لم يصر خليفة ولم يعتد به خليفة إلا بالبيع العام حين جاءت الأمة حتى بيعت أيها الأخوة والأمر سلة قليلة من أصحاب الرأي المشورة ها في المسجد وتكون محصورة تعتبر بيع خاصة هذه لا تلزم الناس لكن تهدئ من روع الناس أيوة الإخوة تهيئ لهم الطريق يعني هذا كويس أصحاب العقول لكن ما رأي الأمة الأمة بعد ذلك لابد أن تبايع في خلافة عثمان عبد الرحمن بن عوف يدور حتى على النساء المخدرات في إيه؟ في البيوت أيوة في خدورهن يا أختاه يا أمة الله بقولوا بدهم عثمان أنت مع أو ضد لا أنا ضد بكتب شيء عجيب فعلوا متقدمة متقدمة جدا كانت أيها الإخوة هكذا فهذا مجرد ترشيح لا يخول أحد أحدا عفوا سلطان على أحد إلا أن ترضى الأمة وتعطي صفقتين منها العمة لو تقول نعم يعني معظم الأمة معظم أمة يقول نعم الأغلبية أهل وسلا لكن حتقول لي هذا لم يستمر صحيح لم يستمر للأسف الشديد لم يستمر أيها الإخوة ها وكما ذكرنا في خطب سابقة لا نحب أن نكرر أصبح بداية من معابد أبي سفيان أصبح ملكا وراثيا بالوراثة الأم ما لهاش تتكلم طبعا كانت تأخذ بيع تحت حر السيف السيف عرس الناس بيع ولا تقتل تحرقه أنتون معك لا هو بيع قال لك جلو صارما وتلو باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نعم كما قال أبو علي المعري إن صدقته ما صدقه كله لأنه فيه في غطعوس طبعا لا بيع لمرأة الإمام مالك وكان من هديه رضونا الله عليه أنه يدخل على الخلفاء خلاف الإمام أبي حنيفة مثلا هيدخل وكان يقول والله ما دخلت على أحد من هؤلاء إلا رفع الله هيبته من قلبي حتى آمره وانهاه على ما يرضى ربي كنت ما في ما أداهن بدخل بشوفك مثل الصالو مثل القط خليفة في الهير والهلمان محفود محشود شيء كبير ولا حاجه فنظري صح لوك وبتكلم هي مع بما يرضي الله وان كان اكثرهم اكثر هؤلاء السلاح يفرون من السلطات والحكام دخل شفين الثوري مره على ابي جعفر المنصور طبعا ابو جعفر هذا للاسف عباسي هذا بعد الامويين قالهم إنما انما انا سلطان الله في أرضي يرجعنا هي لنظري إيش نظريه التفويض الالهي النظريه الالهيه في الحكم انتهت الشوره إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتأييده وتسديده وتوفيقه والله ما راينا يا أبا جعفر. وين التزديد والتأييد؟ بالمصائب والكوارث وذبح الناس يا ابا الدوانق وبعدين لهم وإنما أنا حارسه وخازنه في ماله أعطي من أشاء وأمنع من أشاء قد جعلني قفلا عليه إن شاء أن يفتحني فتحني وإن شاء أن يغلقني شو بالكذاب؟ يكذب في العقيد هذا يتوسل عقيدة مريضة عقيدة معتلة ملتافة لكي يشرع ظلما لكي يشرع حكما ظالما جائرا بعقيدة فاسدة يعتل بالمقادير بالقدر في كتاب الله على طوله وعرضه أيها الأخوة لم يعتل بالمقادير في الخطايا والظلم الا الكفار المشركون المؤمن لا يعتل لما أوشك المسلمون في احد أن يعتلوا بالقدر يعني من وين وكيف من وين أجان البلاء من وين اسأل نفسك من وين سأل ربك مش فاهم انت لسا هيظل وتوالى عليك او لما اصابتكم مصيبه اي احد قد اصبتم مثليها اي ضعفيها ما شاء الله نصلا مضاعف في بدر قلتم ان هذا ما قالش الله قل هو بقدر الله وقضائه بل قال قل هو من, عندي أنفسكم من عند انفسكم منكم اتقول من عند الله منك انت هذا انت العمل فيك اقول للصحابة من عند انفسكم اما المشركون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل عرص إلى البلغ المبين كذبوا على الله قالوا الله بده إيئك لو بده يان وحده كان وحدنا لو بده يان حرم ما حرم كان حرمنا بس إحنا كل الفعلنا مما حرمنا ومما حللنا ومما اشركنا كله بخضاء وقدر الكافر يعتل بهذا سافضي اليكم بشيء خطر لي أنا في شك وفي الحقيقة كنت دائما في شك منذ صغري كلما قرأت هذا الحديث في صحيح مسلم أو اجتمعت إليه قلبي لم يرتاح وأقول لعل يد بني أمية عبثت لعل إيه الفخ أو الاعتقاد الأموي هو الذي دس هذا الحديث إيه طبعا وجاء في الصحيح في الأخير صحيح مسلم لو حديث محاجد آدم وموسى ضد القرآن الكريم ضد على طول الخط هذا الحديث بيعلمنا بالطريقة الأموية أن نتعلل نبرر نبرر المعصية بالقدر كما فعل معاوية ويزيد كل بني أمي وكل بني العباس وسأحكي لكم بعض الأشياء سريعا انبقيا وقت أيها الإخوة قال إيه آدم يسأله موسى موسى يسأل آدم أنت يا آدم أبونا وأخلقك الله بيدي وأزد لك الملائكة الآخر إليه فلما أكلت من الشجرة وأخرجت نفسك وأخرجتنا إلى هذه الدنيا قال له يا موسى بكم وجدت أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وأنزل عليك إيه التوراة مكتوبة بخط القدرة بيده لا إله إلا هو فبكم وجدت فيها قال وعصى آدم ربه فغوى يعني فيها قرآن كان ما شاء الله صحيح نفس الآية القرآنية يعني تحت سورة طه قال له بأربعين سنة قال له بكم قبل خلقي هذا مكتوب قال له هذا مكتوب قبل ما تخرخ بربعين سنة يعني طبعا ممكن يكون مكتوب حتى بخمسين ألف سنة وهو معلوم لله عزلا قدمه ربنا كل شيء قدره تقديره بس ايش علاقة هذا فانك تجاوب يا ادم هل ادم يقول هذا القول ادم يعتذر بالمقادير عن خطئه انا اقول لكم هذا كذب على ادم وكذب على رسول الله آه وكذب على من روى هذا الحديث عن اصحاب رسول الله لماذا لان القرآن يقول قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا ادم ما يا رب انت كتبت علي هذا ولا قال قرآن بقول عاد محواء بكل تواضع بكل عبودية لله أيها الإخوة والاعتراف يهدم الاقتراف اقترف ذنبا فاعترف فهدم ولذلك الله عز وجل لقاهما كلمة إيه التوبة والرحمة وانتهى كل شيء بإذنه مسلم فصحيح مصر قال لك لا مش حكاية ظلم أنفسهم وعملوا غلط لا لا لا لا حكاية قدر مكتوب فما تناقشش ما تتكلمش هذا في رائحة أموية في الكلام هذا معاوية كان أول من تعلل بالقدر أيها الإخوة ليبرر مجانفته ومخالفته للشريعة المطهرة المحمدية أول شيء حين خرج إلى صفين وصاروا في صفين قال لهم وإنما كان خروجنا من بلادنا إلى هذه البقعة من أرض الله بقضاء سابق وقدر نافذ حتى التففنا بهؤلاء القوم من أهل العراق ولو شاء الله مقتله ولكن الله يفعل ما يريد اول عبث بالعقيده واللعب على الناس وبعدين رواد هذا كان مولا للمغيرة بن شعبه نصير معاويه فيما فعل وفيما ولا يقول هذا رواد يقول كتب معاويه الى المغيرة بن شعبه يساله عن ماذا كان يقول الرسول بعد الصلاه يعني كثير مهتم معاويه ما شاء الله بيستحل شرب الخمر وربا الفضل ومهتم كثير بالسنن إيش النبي يعقب بعد الصلاة إيش كان بقول قال فكتب له أكيد من قبل إياه أريد إياه أشوف توظيف سياسي تذرع بالدين في السياسة لباجات دي دينية فكتب له كان النبي يقول بعد الصلاة اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم يقول رواد مولى المغيرة فكتب معاويه الى الامصار كان خليفة عجوه الى كل بلد يحكمها اه يامر الناس بان يقولوها بعد الصلاه يا سلام تعمل راس بسنه هذه ان ثبت هذه السنه بالطريقه هذه حتى وان ثبتت لكن لماذا يتذرع بها في تكريس مفاهيم ايه جبريه لذلك ايها الاخوه بنو اميه تخطف الخيط هذا وانعنوا في التعلل ايه بالجبر الجبر, الجبر الجبر الجبر اول خطبه ليزيد نفس الشيء قال سبحان الذي ما شاء صنع من شاء رفع ومن شاء وضع ومن شاء منح ومن شاء منع كله ما بدأي لي بدأي جابريم هذا كله ايه وصحيح ربنا كذلك بس ليش علاقة في هذا بالسياسة ايه ما أنا أسكتوا ما زي ما قالوا جعلهم منصور أنا قفل هذا المال الله جعلني قفلا اذا بدي يفتحني بيفتحني ما تقولوش ايه كريم ومهها واذا بدي يسكرني بسكر ما تقولوش بخيل أبو الدوانق يعني بالدانق جزء من الحبة تخيل اللي هي جزء من الدرهم اللي هو جزء من الدينار قال هذا كله من الله الله بده ما تتكلموش عبد الملك مروان يقتل إيه عمر بن سعيد نفسه على الحكم ثم يأمر رجاله بأن يطوحوا برأسه من, إيه؟ من أعلى القصر يحتف عليهم هاتف إنما قتل أمير المؤمنين صاحبكم بقضاء الله السابق وأمره النأفل سلموا ما, ما تغضبوش الله هذا جبر أمم ما تتكلموش ما تعترضوش ولم يبقى هذا وقفا على الحكام وبعض الفقهاء المتمعيشين بل تأثر به الخطاب الأدبي شعر شعر بني أمية شعراء يعني الأخطل جرير الفرزدق نابغة بني شيبان روب عب بن العجاج من أقول دواوين كثيرة شعر جبري حددتكم عن طرف من هذا الخطبة السابقة جرير يقول لعبد باك مروان الله طوّقك الخلافة والهداة قال الله الخلاف الشيء هذا من الله والله ليس لما قضى تبديله ويقول في عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه صالح بن أمية راشد بن أمية يقول نال الخلافة إذ كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدري سلموا تسلموا في الاعتراض في فالحقيقة أحزنني أن بعضهم عمم إيميلا قبل ربما إيه عشرة أيام بعنوان آخر الرجال عن مولانا الشيخ العارب بالله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى عليه وقد حزنت حزنت الأمرين مثل هذا يطوى ولا ينشر أنا ربما ذكرته مرة واحدة في حياة على المنبر منكرا ولعلي لم أذكر اسم إيه الشيخ الشعراوي قدس الله روحه لاحترامنا وحبنا وإزلينا هذا ليس مما يذكر على أنه مدحة للشيخ الشعراوي هذا يؤخذ عليه وقد اخذته الأمة كل أيقاظ الأمة وأذكياء الأمة أخذوا هذا على الشيخ الشعراوي وأحزنهم وأغضبهم لأن الشيخ الشعراوي توسل نفس المنطق الجبري الأموي في مخاطبة الطاغية البائد أيها الإخوة محمد فسني مبارك بعد عديث أبابة حين جاء هو الشيخ جاد الحق والشيخ محمد غزالي رحمة الله على الثلاثة الكرام وأجي قال له في الأخير وطبعا طول خطاب قل الله هم مالك الملك تؤتى المول من تشاء وتنزع المول من تشاء وبتوجه أه لمن اعراض اغتيال هي الطاغيه انه هذا امر الهي لا تحاول والكرسي هذا مش شغله سهله وهذا الكرسي لا يئتا الا من قدر الله له ايش ان يؤتى كلام جنبري يا اخي هذا طبعا هذا احنا الشيخ شعراوي قدس الله سره كلام وقال بعث لي هذا هذا يؤخذ على الشيخ شعراوي ولا ولا يحسب له أه لكن يطوى ولا ينشر لكن نشروه قال وفكر امه غبيه تسمع تسمع مع أنت تصدم وين الرجول هنا وين اللي قال الشيخ شعراوي يا أخي بالعكس تكلم بلسان بني أمية وفي الأخير ختمها بقوله قالوا أنا انا الأنافق أنا على الحفة قبري أنا كذا مدبر عن الدنيا مقبل وحط يده وكذا وضع يده على كتف مبارك وقال له إن أو عفواً إن كنت قدرنا وفقك الله وإن كنا قدرك أعانك الله لن ابدا ان اشرح هذه الجملة وماذا أرد بها الشيخ عباره عظيمه لا تقال ليست جيدة كان ينبغي على الشيخ العارف قدس الله سره أن يفعل وأن يقول مثلما فعل أخوه الشيخ محمد الغزالي وحدثكم عن هذا في خطبة في نفس اليوم. بعد أن ذهبوا يجلسون في القصر تكلم الشيخ الغزالي لم يتكلم قد أنا متأكد أن الذي بعثه على أن يتكلم عدم رضا عن كلمة أخير الشيخ شعراوي. ما زلنا نتكلم بمنطق جبر بني أمية من الحكام نقولهم قدر قضاء وقدر انتهى خلاص سلموا. غضب الشيخ الغزالي وتكلم الشيخ الغزالي بلسان الشرع بعد ان تكلم الشيخ شعراوي بلسان القدر لا كلام بلسان القدر ايه لسان القدر؟, لسان القدر اذا رايت من يقتل من يزني من يكفر ما تتكلم قدر خلاص سلم يا اخي يقود الى الزندقه لكن تكلم بلسان الشرع قل له اعدل اتخ الله في الزراعيه الناس جوعى الناس خمصه الناس عذلاء السجون ملانه الزنازين طافعه أين الحريات؟ أين الكرامة؟ أين الأرزاق؟ أين أين؟ تكلم باسم الشريعة لا باسم الأقدار باسم أنت قدر وقدرنا وعانك وفقك تبارك الله فيكم يا إخواني ليكن لكم عقل لا تعمموا هذه الإيمانات السخيفة تسئول الرجل المرحوم وهو عارف بالله والشيخ كبير لكن هذا من سقطاتي وجل إيه؟ من لا يغلط يا أخي ليس معصوم الشيخ الشعراوي آه. لكن انظروا لموقف الشيخ الغزالي في اليوم ذاته كيف كان موقف عجب يا أخي رضي الله عن, عن الثلاثه الكبار المشايخ الكبار عجل الله لكن لابد أن نقول كلمة الحق أيها الإخوة فنتكلم دائما بمنطق الشرع لا بمنطق القدر أتى عطاء بن يسار التابعي الجليل ومعبد الجهني وعلى فكرة معبد الجهني واحد من ثلاثة قطعت رؤوسهم وبعضهم مات بعد أي تكسير فكيه لأنهم أبوا أن يقروا بالجبر الأموي قالوا الغيلان أقر الآن اعترف أن موتكها الآن بقضاء الله وقدره قال لا أعين ولا اقول ما يسخط الله هذه افعالكم انتم ايها الظلمه تسبونها الى الله قل كذا قال لا ابدا طب افتح فكك افتح فمك اه قال لا اعين على ايه على هلاكي لفعل المعصيه فكسروا فكيه الثلاثه قتلوا معبد الجهني وتلميذ غيلان الدمشقي قتلوا لانه انتصروا للحريه الانسانيه قال الانسان حر الانسان ليس مجبرا ليس مسيرا في افعاله فهي أفعال الظلمة فيفعل أفعال تدمغ وتوصم لا بد من دمغها لا بد من وصمها في كل الحالات لا مبرر للسقوط عنها وقتلوا فجاء أيها الإخوة معبد هذا وعطاء بن يسار الحسن البصري وقال يا أبا سعيد يا تقي الدين ما تقول في هؤلاء في حكام بني أمية الذين سفكوا الدم الحرام وأكلوا المال الحرام ثم قال وفعل وفعلوا ثم قالوا إنما هو بقضاء وقدر أو بقدر الله قال كذب أعداء الله هذا ثبت عن الحسن البصري قال كذب أعداء الله يتعللون بالقدر لا نسكت عنهم عنهم وأكذبهم رضي الله تعالى عنه وارضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إذن أيها الإخوة انتهت نظرية عمليا نظرية الأمة مصدر السلطة وعدنا في حافرتنا مرة أخرى في حافرة الوثنية الأممية السياسية لنقول الله والقضاء والقدر مصدر السلطة على يد بني أمي للأسف الشديد فلا بد أن يكون الفرق واضحا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واهدنا لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا وأرشدنا وأرشد بنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أبرم لنا امرا رشيدا تعز فيه أولياءك وتذل فيه اعداءك يعمل فيه بطاعتك يمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه بلاد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون وأخم الصلاة